قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا تم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازق قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ Orbud min kum, fa inni aulibuh azabillah, aulibuh ahdan min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 قال سبحانك ما يكون لي انقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله رب ورب بكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد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 تُنْتَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا عُقَالِدٍ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَالكَ الْفَوزُ الْعَظيمِ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم